ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى.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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه, ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا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 إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خال فَتَ رَقَبَ فَإِذَا الَّ تَو صَرَهُ بِالأَمس قَالَ لَهُ مُسَ إِكَ لَغَو مُبِ يطش بالذيه وعدوهما قال يا موسى قال يا موسى أن تقتلني كما قتلت نفسا إن تريد إلا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 الْمَلَأُ يَئْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ولمّا توجهت للقاء قال عسى ربي ان يهديني قال عسى ربي يهديني السبيل ولم وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ He doesn't sit down. Our先 is a former priest. He started singing it down and Tao wavelength to خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان امكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجاج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 أَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النار. نار لعلكم تصلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. فِالْمِقْطَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمْ ما رآها تهزك أنها، فلم ما رآها تهزك أنها ولا مدبر يعقب، يا موسى ولا تخف إن من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وضم إليك جناحك من الرحب، فذانك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا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 سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملؤ ما علمتم لكم من إله غيري فَأَوْقِدْ لِيَ هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فضظُر كَفَكَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِين وَجَعَنَهُ أَئِ مَّتَ يَدُونَ إِلًَا وَيَوْمَ القامَةِ لَا يصَرُون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما القرون الأولى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَمَا كُنْتَ ثَائِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذَا نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِّتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا وصلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا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 If they did not give up to you, then you know that they will follow their dreams, and those قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا منا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا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 Are we not able to make them a kingdom of faith? We will be able to make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 وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغوينا كما غوينا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورأوا العذاب لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ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 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الحمد فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ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 بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَيَوْمَ up the praying, and when to receive them, these will notice you, who are led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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم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 those كان له من have any من دون الله وما كان من المنتصرين Allah الذين تمنوا would not know يقولون ويك أن الله يبس طر الزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا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 جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون